ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر ألم تر أن والشمس والقمر والنجوم والهباب والسدر والنجوم والجبال والسدر والدواب وكثير من الناس انذور والاثار والسدر والثواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وكثير حق عليه العذاب ومن يُعِل الله فباله من مُكرم ومن يُعِل الله فباله من مكرم إن إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما